أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ ফিরস তিম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 উল্মিনু নিল বিশ্ব বিল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 জিরো জিরো টু ইখ্রিন হতো ও ই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 عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا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 দেখল কে মর আহা দুহুমা فلا تقل لهما পুল্ল ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما»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 وَأَنْفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا وَأَنْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ইেন স্েপর বয় স্বেত স্বর স্বে করা বার উ্যে সকেন তের ম্বে ত�র৛ে ফোঢার ড্র স্বে লাত কর্বর বর ক্বে জ্বে হবর قُلل ذَِكَ كََ سَهُ عدَ رَبّكَ مَكُوهَا ذَلِكَ مَِّا أَح إلَيْكَ رَبّكَ مِنَْ الحِكمَ وَلَا تَجَعلمَعَ اللهَِّ إلَهن آخَرَفَةُ الْ القَاف جَهَن مَمَلُ مَمَّ دُحوراق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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْطَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا ৌন বিস্তৌন ইল ইম নতুন ইহর ওই ফলু فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّن طِينٍ মর ফসি নয় হু উল্লাস করিব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 إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم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 وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَأَمَّنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُونَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مسؤورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا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 قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ نَجْزَاكُمْ جَزَاءَ الْمُفْزِرَا وَاسْتَفِزَّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 أَفَمَن تَمَّ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا سُمًّا لَّا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 উন ومن كان في هذه বিয় فهو في ইয় করমং কম سبيلا وَإِن كَادُ لا يَفْنُونَكَ عََّذ أَوْ حَنَا إلَْكَ للتَفْتَرِيَ عَلَنَ وَيرَ وَإِذَ التَّخَذُكَ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 وَإِنْ كَادُ لَا يَسْتَف الزّونَكَ مِنَ الأرضِ يُخْرجُكَ مِنهَا وَإِذَل يَلبَسُونَ خلِلَافَكَ إِللاا قَليِيلَ سَُّةَ مَنْ قَد أَْرسَلنَا قَبَلَكَ مِ الروسُلنَا وَلَا تَجد لِسَُّتِنَا تتحويلََا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرَّ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي وَجْهًا فِي مِلَّةٍ كسلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء رَرحمَةُ للِمُؤمننينَ وَلَا يَزيدُ الوالِمِينَ إِلَّ خسَر وَإذاَا أننعَ على الإِسَانِ أَعَْبَ وَنَا آابِجانَبِ وَإذاَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَ يأوسَ قل كل يعمل على আলমু মিল টি তিন মি ই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 قُل لئن اجتمعت الانسان والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولم يكن بعضهم لبعض ظهيرا হতলাল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 زُخْرُفٍ او تَرْقَا فِي السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُلًى ম ম মন হস মি ইজ্জুল হুদ ইং কলু ই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 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن تجد فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ من دونه وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمَمًا يَوْمَ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جهنم انما كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا واذا كنا عظاما ورفاتا ان المبعوثون خلقا جديدا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 পু অ তামিগুণ হজ ইন রহমতি রব্বী ইস্কু হস্যত ইনল ই وَلَ قَدَ آتَنَا مُسَاتِ السعآياتاتٍ بَينَ فَسْأَلبَنِ إِ الصَّائِلَ إِذْجَ أَهُم فَقَالَ لَهُ فِي الرَعْ فَقَالَ لَهُ فِيرَعْونُ إِنّ لَأَظُُّ كََامُ سَ مَسْحُورَاق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 জল না হল হক্তি নজল না ফারক হুক জল না হু তিন কুলু بِهِ اولا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبلهم اذا يتلى عليهم يخرون يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا ان كان وعد ربنا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُ اللَّهَ أَوْ ادْعُ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُ فَلهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا.